ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة من في شيء انما امرهم الى الله انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يسعلون لِكَتَنَاتِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّ لِي هَذَا رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قيما ديناً قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن طلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن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 كل نفس إلا عليها ولا تجر وازرة وزر أخرى ثم إلى رب ثم ارجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ ربك سريع